سووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر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 صراط الذين أنعمث عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّنَا إِنَّهُ كَانَ كَثِيرًا مِنَ الضَّالِّينَ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي مَن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن الذرية يسيرا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 وَأَنذِرْ نَسَاءَكُمْ وَالْفِتْيَةَ وَمَن يَسْتَطِيعُ مِنْ ذُذَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ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 الباب الله أكبر الله scemi on lie band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 Invina الصراط stiklim, suiropalna vina namte arenim, oi rinna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 Sami Allahu liman hamida Rabbana Allahu Allah Allahu Akbar Allahu